My, my friend. Muhafız ya, muhafız el Qur'an. Allah'a dikip şifat et. Alakı zillah Allah'ın يا طيب ترتيلك مسايا والعصر بدروس حلقاته والعصر بدروس حلقاته محفوظ يا حقوق القرآن الله وعدك بشفاعاته عليك ظل الله الرحمن لجل حسيبك سجلاته لجل حسيبه بسجلاته من لغت دفيك ياك حيلة يبدي له الوقت عثراته الذكر حفظه شارخ ويمان اجلعنا القلب ظلماته اجلعنا القلب ظلماته محفوظي احافظ القرآن الله وعدك بشفاعاته عليك ظل الله الرحمان لج الحسيب بس جلاته لج الحسيب بس والحفظ يا عظيمة شأن احفظ كرافات الموتى على تيب علمك البونيان ودرك بك الدين غياثا وادرك بك الدين ضاياتا محفوظ يا حافظ القرآة الله وعدك بشفاعاتا عليك ظل الله الرحمن لج الحسيب بسجلاتا لجن حسين بسجلات يا دره ترجح الميزان يا نيل السلام هل يستوي مبصر وعميان المتقي لا منفزاته المتقي لا يا حافظ النورها الله وعدك بشفاعته عليك ظل الله الرحمان لج الحسيب سجلا لج الحسيب سجلا يا حافظين أنتو مداركان لبيان الوقت ملاته أهل الذكر لا لهم هم ومعزوة الدين وحماته حمزه الديني <messiz> الله وعدك عليك ظل الله الراشم لاجل حسيب